إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بغتة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 أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فظلموا بِهَا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين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 قالوا يا موسى إما أن تلقوا إما أن نكون نحن الملقين قال ألقو فلما ألقو سحروا أعين الناس واسترهبهم فلما ألقو سحروا أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تنقّم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا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 والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولم ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الْرِجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلٌ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه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 ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئلاَّ يرحمنا ربنا ويغفر لنا لئلاَّ يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبَن أسفى قال بئسَ ما خلفتموني من بعدي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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا منها وآمنوا ثم تابوا منها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ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 إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعوا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَـعِذُونَّ قَوْمًا إِنَّهُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّا جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّرْكِ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين, ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين